لا فرق في ذلك بين رجعية وغيرها ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البائن لا رجعة له عليها وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وذلك لأن الطلاق قبل الدخول بائن كما أنه أشار هنا إلى أنها إذا بانت بانقضاء العدة لا رجعه له عليها وذلك في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك لأن الإشارة بقوله ذلك راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه في الآية بثلاثة قروء، واشترط هنا في كون بعوله الرجعيات أحق بردهن إرادتهم الإصلاح بتلك الرجعة في قوله إن أرادوا إصلاحا ولم يتعرض لمفهوم هذا الشرط هنا ولكنه صرح في مواضع أخر أن زوج الرجعية إذا ارتجعها لا بنية الإصلاح بل بقصد الإضرار بها لتخالعه أو نحو ذلك أن رجعتها حرام عليه كما هو مدلول النهي في قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا فالرجعه بقصد الإضرار حرام اجماعا كما دل عليه مفهوم الشرط المصرح به في قوله ولا تمسكوهن ضرارا وصحه رجعته حينئذ باعتبار ظاهر الأمر فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها بقصد الضرر لابطل رجعته كما ذكرنا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وللرجال عليهن درجة لم يبين هنا ما هذه الدرجة التي للرجال على النساء ولكنه أشار لها في موضع آخر وهو قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فأشار إلى أن الرجل أفضل من المرأة وذلك لأن الذكورة شرف وكمال والأنوثة نقص خلقي طبيعي والخلق كأنه مجمع على ذلك لأن الأنثى يجعل لها جميع الناس أنواع الزينة والحلي وذلك إنما هو لجبر النقص الخلقي الطبيعي الذي هو الانوثه بخلاف الذكر فجمال ذكورته يكفيه عن الحلي ونحوه وقد اشار تعالى الى نقص المراه وضعفها الخلقيين الطبيعيين بقوله او من ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين لان نشاتها في الحليه دليل على نقصها المراد جبره والتغطية عليه بالحلي كما قال الشاعر وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم يتمم من حسن إذا الحسن قصر وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتاج إلى أن يزور وكما قال الشاعر بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدري كيف يجيبه فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب ولا عبرة بنوادر النساء لأن النادر لا حكم له وأشار بقوله وبما أنفقوا من أموالهم إلى أن الكامل في وصفه وقوته وخلقته يناسب حاله أن يكون قائما على الضعيف الناقص خلقه ولهذه الحكمة المشار إليها جعل ميراثه مضاعفا على ميراثها لأن من يقوم على غيره مترقب للنقص ومن يقوم عليه غيره مترقب للزيادة وايثار مترقب النقص على مترقب الزيادة ظاهر الحكمة كما أنه اشار إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة بقوله تعالى نساؤكم حرث لكم لأن من عرف أن حقله غير مناسب للزراعة لا ينبغي أن يرغم على الازدراع في حقل لا يناسب الزراعة ويوضح هذا المعنى أن آلة الازدراع بيد الرجل فلو اكره على البقاء مع من لا حاجة له فيها حتى ترضى بذلك فإنها إن أرادت أن تجامعه لا يقوم ذكره ولا ينتشر إليها فلم تقدر على تحصيل النسل منه الذي هو أعظم الغرض من النكاح بخلاف الرجل فإنه يولدها وهي كارها كما هو ضروري وقوله تعالى الطلاق مرتان ظاهر هذه الآية الكريمة أن الطلاق كله منحصر في المرتين ولكنه تعالى بين أن المنحصر في المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة لا مطلقا وذلك بذكره الطلقه الثالثة التي لا تحل بعدها المراجعة إلا بعد زوج وهي المذكورة في قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد الآية وعلى هذا القول فقوله أو تسريح بإحسان يعني به عدم الرجعة وقال بعض العلماء الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله تعالى أو تسريح بإحسان وروي هذا مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان لم يبين في هذه الآية ولا في غيرها من آيات الطلاق حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة ولكنه بين في موضع آخر أن حكمة ذلك أن المرأة حقل تزرع فيه النطفة كما يزرع البذر في الأرض ومن رأى أن حقله غير صالح للزراعة فالحكمة تقتضي أن لا يرغم على الازدراع فيه وان يترك وشأنه ليختار حقلا صالحا لزراعته وذلك في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم كما تقدم إضاحه قوله تعالى ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أي يخافا أن يخاف لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صرح في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شيء مما أعطى زوجته إلا على سبيل الخلع إذا خاف أن لا يقيم حدود الله فيما بينهما فلا جناح عليهما إذن في الخل أي لا جناح عليها هي في الدفع ولا عليه هو في الأخ وصرح في موضع آخر بالنهي عن الرجوع في شيء مما أعطى الأزواج زوجاتهم ولو كان المعطى قنطارا وبين أن أخذه بهتان وإثم مبين وبين أن السبب المانع من أخذ شيء منه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 وذلك في قوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وأشار إلى ذلك بقوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته